Ala babek, ytulib pais, rahu gufi, baabala, ottehti bedaim, geti enai, ana zafak, ijeti bra teu khofi sajad qalbi wa 'indak alwan ala تبدا معتي أنا انا ضعفك اجيت وخوفي سجد قلبي وعندك انتجب الوعي البتوله من الجنة أحملها وهم بمثل جبال بعد الغموض وبعيوني تلاحظي الولي الحال على باب. يطول بحسره وقوفي باب الله وتحكي بدمعتي عيني انا ضيفك اجيت براعي وبخوفي سجد قلبي. وعندك يمطق بالوال جروح الروح أحملها أهم ذنوب مثل جبال بعد الغموم وبعيوني تلاحظ تلاحظي. ويمقبرك جلست بصورة الأيتام وعلى تربك مشت شفاني المبرور غدر بي الزمن والقيل بات الأحوال دخيلك ما ترد وين تباب إنه موالي وراء فعل سلك بي أه الألم صابه إبجاه جدا فك عني حزن والدار الأمر الإثيم من الله المغفرة وبجاه صاياك يا الولي والقبة المتفجرة أنا الذي بحزن القلب عمري قضيته وبحاجتي يا النبي دربي مشيت أنا الذي بحزن القلب عمري قضيت وبحاجتي ابن النبي دربي مشيت ايت شافع التي ايوان سيحبها الليل ايه تغير حالتي ايوان برفؤ عادل من كسر يا, يا, يا الباباك بطول السما جاوز لا لي حدود يا, يا الباباك بطول السما جاوز لا حدود مفروش بنجوم الفلك متوسع دوره عيدو عيدو كيف صعب ايوه Toso! Ai, ai! Ai! وتي المتفجرات أنا الذي بحزن القلب عمري قضيته أنا الذي بحزن القلب عمري قضيته وبحاجتي يبني النبي دربي مشيته أنا الذي بحزن القلب عمري قضيته وبحاجتي يا ابن النبي دربي مشيت اتشاف علتي ايوا اماما Viihen finässä, niin il-ramuor. Ugdöidui muu, niin il-merti s-sar. Ugdiborfu, adi, menkisar. Jäl-baba يا البابك بطول السمت جاوز للي حدود مفروش بنجوم الفلق متوسد ورود ترحلي صعب أيوة إمامة ودمعتي تصوب أيوة ساكت بهالليله بهالهتاف هذا كل يصيح و يا امام اي ترى حالي صعب اي و يا امام ادمعاتي تصب اي و يا امام ساكن بالقلب اي و يا امام اي يا البابكي بطول السما تجاوز لي حدود مفروش بنجوم الفلك متوسد ورود يا <تصفيق> كل واحد ما تجاوز حدود مفروش بنجوم الفلك متوسع دور وبتربتك تتفجر وجاعي وبمشهدك تتوسل وجاعي وبتربتك تتفجر وجاعي باسمك يا حماي يلحمه تشفي الجروح الدائمة يا آية الله المحكمة أتقرب بدمعات سيالة شيعي أنا مستاء أحوال أتقرب بدمعات سيالة شيعي أنا مستاء أحوال بسمك يا خيم ما تشفي الجروح الدائمة يا آية الله المحكمة وبمشهدك تتوسل وجاعي وبتربتك تتفجر وجاعي بسمك يا حماي ما تشفي الجروح الدائمة يا آية الله المحكمة اتقرب بدمعات سيال اقي شيعي انا مستاء احوالي طلبك ما ظني رجالة من بعد جودك موزة She ate a kill at a ghost لبك ما ظني ارجا من بعد جودك مزعور واقف يا قبرك نعيه واقف يا قبرك نعيه وانت للزور اسمنا عيتك كلها تطلب الحاجات عندك وانت نورا الله وبهاء ما اشوفي الذل بعدك امري قضيت وبحاجتي يا ابن النبي دربي مشيت Kiitos, <sus> يا البابكي بطول السماء جاوز للحدود مفروش بنجوم الفلك متوسي دورود يا البابكي بطول السماء جاوز للحدود مفروش بنجوم الفلك متوسي دورود ترى حالي صعب أيوة إمام أمام تصاب <تصفيق> تصوب أيوة Rufa <tose> ainaka, <tose> <tose> This is a